Hamdan, hamdan, hamdan, hamdan. Hamdan Allahumma majanda. No. مصرا البدر يصع مشرقا في الكائنات فتنجل الظلام وسرن مصرا البدر يصع مشرقا في الكائنات في الكائنات فتنجل الضمى وسرين مذر الببل يصطع مشرقا في الكائنات تنجلي الظلماء يا وقف الأحصى أتيت بوصفه يا يا يا, يا وقف الأحصى أتيت بوصفه وكأنك النار. يا وصف الاحصى اتيت بوصفه وكأنك الرسام والبناء خضع القراء مهابة وفجلبا ومشائلين وشائلين درمان عرق وكأنما ملك السرور زماما فاختاد حتى هزه القيادان فسريت مصر البلد يصبع مشرقا في الكائنات فتنجل الظلمات يا واصف الأقصى يا واصف الأقصى أتيت بوصفه يا وصف الأحصى أتيت بوصفه وكأنك الرسال يا وصف يا وصف الأحصى أتيت بوصفه وكأنك الرسال وكأنك الرسام والبنار وسلامه عليك يا صاحب المعرات وآلك والصحب شوفت بك السبع الطباق وكبرت أملاقها وتباق العليا شرفت شرفت بك السبع الطباق وكبرت املاكها وكبرت أملاكها. وتباهت العلياء شغفت بكسبع الطباق وكبرت أملاكها وتباهت العلياء والعرض مبتبط ذاتك راقه أدب وحلم وحلم نلته وحياه راقه أدب وحلم نلته وحياه العقش مؤتذبون دفاعك <تصفيق> قد بدت وقد بدت شبحات وجه الله والآلاء وقد بدت وجه الله والآلاء ووقفت تستمع الخطى ووقفت تستمع الخطا وقد بدت سبحات والهلاء والآلاء فمن العلي مواهب ومكارم ومن النبي تحيه و فمن العلي موائه ومكالم ومن النبي تحيه وفنان.